قاليمين ولقد صدق قوم الله دعوا اذتحسنه باذنه حتى اذا فشلتم حَتَّى إِذَا فَنِيتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَاصْطَعْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّ مئی کم سو ولقد عفى عنكم والله فضل على